أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 بعد ذلك سبع شداد يأفلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يضاة الناس وفيه يعصرون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 قال ما خطبكن إذ غاوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأ العزيز الآن الله لا يهدي كيد الخائنين.